يا ملك سلمان يا رمز الديعا خاين البيت ديوث الجزيره يا عميل الغرب يا ثور الحراثه من حراث يا ثور النوبا ما ويا ولد سلمان يا راعي العبثه انت من تبكف والسيوف شطيرة أنت تجهل في خرب اهل الحواثه انت راعي شهره وشكرون أن ترمزلت دياثه والخباثه في شواط الغرب بيحت سريره من تعنى للعهر رغعي دياثه دام ليسا من ترافقه شكيره ومن تعنى للعهر يبغى دياثه دام ليسا من ترافقه شكيره وردى من ترى رساس انبعاثه من معز جعله بنار سعيره ورد فيكم من معزي وراثه خمسة الاف بها باع الجزيرة وشعبكم منكم ترى زادم تغاثه بايع ابو بكر رجع لله نصيله ويا ملك سلمان يا رمز الدياثه خاين البيتين ديوث الجزيرة يا عميل الغرب يا ثور الحراثه من حرث يثور ما شعيره ويا ولد سلمان يا راعي العباثه أنت من تبكى في الاسيوف انت أنت تجهل في حروب أهل أنت راعي سهره وشكر ونكره أنت رمز للدياثه الدياثة في شواطئ الغرب بيحت السريرة من تعنى للعهر يبغى الدياثة دام من ترافقه شكيره والردى منكم ترسى بعثه من معزي جعله بنار سعيرة الردى فيكم من معزي ورث خمسة الاف بهاب الجزيره الجزيرة وشاعبكم منكم ترسى زادم تغاثه بايع وباكر جعله